وَظَنُّ أَنَّهُمَّا نعَتُ ييعنْحسُونُهُم مِنَ اللهَّهِ فَأَتَهُ اللهَّهُ مِنْ حَيثُ لَم يَحتَسِب صود فَتَ اللههُ مِنْ حَيثُ لَم يَحتَسِبوا, يحتسبوا وَقَدَ فَ فِي قُوبِهِ مُرمعد يُخْرِبُونَ بُيوتَ بِأَدهِم وَأَدِ الْمُؤمنِ نَفَعْتَ بِهُمْ يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ النار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 ما قطعتم من لينة أو تركتوها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير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 124. وعلى رسوله من أهل القرى فلله وللرسول, فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون ذولة بين الأغنياء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 118. ورغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون 119. والذين تبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٍ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُونَ بعدمَقُونَ رربَبَّنَ أو فِرلنا وَلخوَانِنََّينَ سَبَقُون بالِالإمَان وَلَا تَجعلفِي قُلوا بِنَا غَِّ للَّذينَ آمَنُوا وَلَا تَجعَ فيِي قُل بِنَا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 ما قدمت لغذاء الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا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 وَتِيكَ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 112. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 113. كُْ قُدّوس السَّلَام مُؤمنِنُ الْمُهَيمِن الععَزيزٌجَباء مُتَكَبِّر سُ ببحانَ اللهَّهِ عََّ ن شك واللَّ مُن خَانقُبارئ المصَّ لَهُ الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزمز الحكيم